وقد جاء في هذه الصورة المباركة وبه نختم قول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وحسبك أن تعلم ما قيل في تفسير العدل والإحسان قيل إن العدل أن تستوي السريرة والعلانية والإحسان أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته وهذا والله أمر ترتعد له فصاء الفرائس وتعتز له الجبال من هذا الرجل الذي سريرته أفضل من علانيته وجلنا إن لم يكن كلنا علانيتنا أفضل بكثير من سرائلنا أسأل الله أن يدلنا عليه ويرشدنا إليه ولا يكون هذا إلا بنعمة وفضل وإحسان منه فتبارك اسمه وجل ثناؤه ما أفقرنا إلى رحمته وما أعظم غناه عنا هدانا الله إياكم سبيل الرشاد وعلمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا تبارك وتعالى بما علمنا وجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا